انتصف الليل وملء الظلمة ينطار وسكون رطب يصرف فيه الأعصار انتصف الليل وملء الظلمة ينطار وَسُكُونٌ رطب يصرف فيه الأعصار الشارع منجور تعاون في ريح تتوجع آمدة وتنوح مصابيح تتوجع آمدة وتنوح مصابيح وتظل الطفلة راعشة حتى الفجر حتى يخب الأعصار ولا أحد يدري وتظل الطفلة عاشفا حتى الفجر حتى يحب الأعصار ولا أحد يدري في مناطف الشارع في ركر مقرور حراسة ظلمته شرفة بيت مهجور دخف الليل وما المدخل متياق و سكون رطب يصرخ فيه الاعصاب الشارع مجنون تاويل في الليل تتوجه عمادته تلوح مصابي تتوجه ودنوح مصابيح ضمآ شاء البذل الجوع من حماد كفيها في جزع في آياء وتوسدت الأرض رطبت دون غطائي ضقف الليل وملء الظلمة الشارع مهجور تعول فيه الريح تتوجع آمدة وتنوح مصابيح تتوجع آمدة وتنوح مصابيح والناس قناع مصطنع اللون كذوب خلف وداعتيخ اختبأ الفقد المشهوب والناس قناع مصطنع اللون كذوب خلف وداعتي اختبأ الفقد المشهوب والمجتمع الفشري صريع رؤى وكبوس والرحمة تبقى لفظا تقرأ والمتيمطاب والسكون الرطب يصرخ في العفاف انتصف الليل وما الاضتمطاب والسكون الرطب يصرخ في العفاف <تصفيق> اشار تتوجع آمدة وتنوح مصابي تتوجع أعمدة وتنوح مصابي